الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستهيل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها تنسو اخبارها بان ربك اولى نها يوم اذ يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خير ومن يعمل مثقال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 كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالرهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه